بسم الله الرحمن الرحيم لا أ ق ت م بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا أ ق ت م بالنفس اللوم ا أحسن الله بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايام يوم القيامه ة فإذا القمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ أ ي ن المطر كلا ي ن ب أ ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ف ى لا تحرق به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه Hello. <laughs> الا اذا بلغت التراطي وقيل من راط وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى اهليه ي مصى أ و ل ا د ك فاولى ثم سدى أ ل م ي ك ن ق ف ت من مني انا ثم كان علقه فخلق فسوى موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه د ر